وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به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 وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَإِذَا اللَّهُ أَوْدَعَ الرَّحْمَنُ أَيَّامًا مَا تَدْرِي فَهُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا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 114. ويزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 115. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 116. ماكفين فيه أبدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا